Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awsalna Nuhan ila qomhi an azir qomh min qadl ain yatiyah ma dzab alim. قَوْمَ كَانَ يُمْقِرُ أَنَّ يَأْتِيَ يَوْمًا أَلِيمًا قَالُوا يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ قَالُوا يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن يَقُودَ اللَّهُ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يعبده واتفوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى. إن أجل الله إذا جاء لا يأخض لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إن أجل الله إذا جاء لا يأخض لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَةً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَوْفِيرَ جَعَلُوا أصابعهم في أذانهم، وإنني كلما دعوتهم لتنفير لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، جعلوا أصابعهم في أذانهم واستوى. شَوْفِيَابَهُمْ وَأَصْدُو وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارَا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَهْشَوُفِيَابَهُمْ وَأَصْدُو وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارَا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِلْرَا يُغْبِلُ وَبِلٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْطِرُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيٍّ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا تردون لله وقام ما لكم لا تردون لله وقام وقد وقد خلقكم أطوارا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 وقمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لتسلك منها سولم في جاجة. لتسلك منها سولم في جاجة. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. انهم ما صنعوا واتبعوا من لم يزرهم من ولد الا قصروا ومكروا مكرا كبار ومكنوا مكرا كبار وقالوا لا تذرننا تكم ولا تذون وذون ولا سوع ولا يهوث ويعوق ونسرا وخذون لا تذون آلهتكم ولا تذون وذون وَقَدْ أَظَلُّ كَثِيرًا وَقَدْ أَظَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِيدُ الْضَالِّ مِنَ ضَلَالًا وَلَا تَزِيدُ الْضَالِّ مِنَ ضَلَالًا مِمَّ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذهم يضل وعبادك ولا يلدون. كفارا إنك إن تذخهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب في لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا